بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تقهوها وما معناها لا إله إلا الله إن كثيرا من الجماهير ينوخونها لا يعرفون معناها لا إله إلا الله إذا حدث تفاضل بين إلا الدين إلا والدنيا يضحي بها ولو اعتقدها فدون تركها قطع العلم لكنه يضحي بها لا إله لأنه لا يدري معناها ولا يفقهها لا إله إلا الله كم من رجل حدث تفاضل بين الدين والدنيا فضح لا إله إلا الله لا تقل لي ضحف الدعوه والنقال لا استقم كما أمر هو المطلوب المصنوع أن تستقيم أن تنفذ الامر وادرك الباك لا إله إلا الله هذه الكلمة المباركه الله. من قالها في الدنيا أنجته ومن كانت آخر كلامه أنجته إنها كلمة عظيمة المساب أن تتصور الجماهير معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله كل الكفر والفسوق والعصيان في هذا النم. ومع ذلك يرحمه ويحلم الله. عليه والعجيب أن العبد الله. الذي منع الدنيا الله. طغيانا وحاجت الله, الله وسبه وشتمه إذا قال يا رب أنا قال وانا غفر لماذا تهرب من هذا الرب هذا يهرب منه إن الله عز وجل دون خلقه هو الذي لا تفر منه إلا إليه ظالمك تفر منه إلى من يحميك إلى من يرحمك لكنك لا تستطيع ان تفر من الله إلا إليه لأنه لا يرحمك غيره لا يكون الجماد أفضل منا قال الله عز وجل للسماء وللأرض اتي طوعا أو كرها قالت أتينا ضائعين لماذا ترجع إلى الله قدرا وترجع إلى الله كرها لو علمت حقيقة أسمائه وصفاته ما قررت منه ولا عصيته طرفة عين العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تصحبكم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في خطبة بعنوان معنى لا إله إلا الله إن الحمد لله تعالى نحمده.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 وكل ضلاله في النار فإن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل وفي هذه الفترة كثر أهل الأرض حتى مقتهم الله عز وجل كما رأى مسلم في حديث طحيحه من حديث عياد بن حماس المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله نظر إلى اهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب اي الذين كانوا على العهد والميثاق في هذه الفتره بعث النبي عليه الصلاه والسلام وقام بالجماهير أن تقول كلمة فأبت الجماهير وقامت رحى الحظ سنين طويلة كل هذا والجماهير تأبى أن تقول الكلمة وتفضل أن يراق دمها ولا تقول هذه الكلمة فما تقهها وما معناها إن كثيرا من الجماهير يلوكونها لا يعرفون معناها إذا حدث تفاضل بين الدين والدنيا يضحي بها ولو اعتقدها فدون تركها قطع العلم لكنه يضحي بها بسهولة لأنه لا يدري معناها ولا يقفها مثل هذه المحنة هي التي أسرت على المسلمين الآن وسببت المحنة الكبرى التي يعاني المسلمون منها وهي ضعف الانتماء ضعف الانتماء كم من رجل حدث تفاضل بين الدين والدنيا فضحب في, في هذا البلد بلد التجارة تعرض علي مشاكل كثيرة من تجار لكنه لا يعرضها علي الا بعد ان يكون مضى في تفاصيلها طب هذا لا يدود يقول لك الرأس لكل سيضير اوجد لي حل لماذا اذا اراد ان يعقد طبطه لماذا لم يرفع سماعة الهاتف ويسال ما الذي يضر والفتوى مجانة ايها الاخوه الكرام هذا يدل على ان الاسلام لا يحكمنا الغرب في يده رأس المال والصناعات وكل يوم يستحدث طوائق جديدة في البيع لمصلحته هو وهو لا يرقب الله تبارك وتعالى في البيع والشراء ولا ينظر إلى الحلال والحرام أنا كمسلم أتعامل مع هذا الكافر الذي يستحدث لي كل يوم طريقة جديدة في المبايعات لست كمثل هذا الكافر هو متفلث أهم شيء القرش بأي وسيلة هذا لا يضر. لا يضره لكن انا كمسلم لا استطيع ان الحرام. حرام هناك بيوع كثيره محرمه لو تتعامل مع هؤلاء الكافيين لا بد ان تكون على حذر قبل ان تعقد الصفقه بالطبق والله الصفقه صفتها كذا وكذا امضيها ولا لا إذا قلت لا تمضيها حرام لا تمضيها إذا قلت امضيها امضيها حتى لو اخطا ذلك المفتي وقال لك أمضي هذه الصفر وكانت حراما وأمضيتها أنت واكتشفنا أنها حرام بعد ذلك لا يضر لانك فعلت ما أمرت به فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ونحن لا نعلم فسأل أخطأ المفتي هذا يسأل المفتي إذا كان تفرغ الوسعة في الاجتهاد ونظر وسأل وعصى وعصى له أجر واحد أما إذا كان أفتا جذاتا على غير أصل إبا هو الذي لا انت هذه الصوره التي تتكرر كثيرا سببها ضعف الانتماء فرجل كون هرما من المال هي عبارة عن رأس ماله الآن يأتيت بمشكلة طويلة عريضه ايه هذا الهرم كله جاء عن طريق مبايعات حرام ماذا أفعل؟ أنا لا أستطيع أن أصطي تجاراتي كلها ولا أستطيع أن أخرج من بيت الذي بنيته وسكنت فيه لأنه هذا كل من المال الحرام. فماذا أفعب؟ ويوقع المفت فيه ويريد من المفت الحل هو يريد الحل طيب الخطوه الاولى التي قطعتها بجرأة قلب والسؤال ما يكلفك شيئا سببه ضعف الانتماء رجل المنتهي اعطى لحياته سيدك الوظيف يروح عمل اداري ينقل في مكان بعيد اول شيء يفكر في ان يحلق لحيته هذه المفاضله هذه المفاضلة العجيبة الصحابة لم يكونوا كذلك هذا الجيل المبارك الفريد الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ان يكون دوله في عشر سنوات فقط وأقول فقط لأن مائة عام في حياة الأمم لا تساوي شيئا الزمن في حياة الأمم لا يشكل شيئا مائة عام قرن في حياة أمة ما له قيمة عشر سنوات يكون دولة في عشر سنوات وتدين الممالك فارس والروح وأولئي المستضعفين الذين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يوم بدر وقد عظهم الفقر بنابه عرايا يدعو الله عز وجل يقول اللهم انهم عاله فاحملهم اللهم انهم عراه فاكسهم اللهم انهم جياع فاطعمهم هؤلاء العراة العراه الحفاه طوال دوله عشر سنوات الفرق نوعيه الرجل ازمتنا ازمه رجال ما هي أزمة مال ولا موارد أزمة رجال عندهم صدق انتماء إلى الله عز وجل هذا الدين وبقدر ما يكون الإنسان عبدا بقدر ما يأخذ النصر وينصره الله عز وجل بغير كث منه وانظروا إلى يوم الأحزاب أرسل الله عز وجل ريحا وجلودا لم يرها الصحابة حتى قال حذيفه لما ذهب يتنطر ويتجسس على معسكر المشركين وراء الحجارة يضرب بعضها بعض بسبب الريح حتى قال بعضهم لبعض اي الكافرون يا اهل يسر لا لكم فرجعوا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيز ماذا يساوي العباد جميعا اذا اراد الله عز وجل ان يهلكه في طلقه عين يحبط عنهم هذا الهواء يحبط خمس دقائق يموت كل كائن حي اهناك العباد على الله يسير مطلوب منك لا تقل لي مصلحه الدعوه وتخالف لا استقم كما أمر هو هذا المطلوب ان تستقيم ان تنفذ الامر واترك الباب فان الله عز وجل ينصر بغير كسب من العباد لو اراد وإن الله عز وجل يستعمل الرجل الفاجر في نصر هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر لما جاء النبي عليه الصلاة والتام وقال المشركين قولوا لا اله الا الله تفلحوا أبوا أن يقولوا لماذا ابوا عندهم تصور صحيح لمعنى لا إله الا الله هذه الكلمه المباركة من قالها في الدنيا انجته ومن كانت اخر كلامه ومن كانت اخر كلامه انجته انها كلمه عظيمه المطلوب ان تتطور الجماهير معنى هذه الكلمه اذا حدث تطور صادق يحدث صدق الانتماء لا اله الا الله محمد رسول الله يعني لا معبود بحق سوى الله ولا متبوع بحق سوى الرسول عليه الصلاه والسلام كما انه تبارك وتعالى لا شريك له في العباده والنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع هذا معنى لا اله الا الله باختصار اراد المشركون ان يقولوها وقامت حروب وذهب اكابرهم قتلى يوم بدر ومع ذلك فهي تصر ان تقاتل وان يذهب الاكابر حتى يتراس صغار المشركين كابي سفيان ما تراس ابي سفيان على قافلة المشركين يوم احد الا بعد ذهاب اكابرهم ويصرون معنى لا اله الا الله يعني إن الحكم الا لله انتباع السلطان منهم يصير الواحد فيهم السيد كالعبد ولذلك لم يظهر نفاق في مكة إنما ظهر في المدينة وإنت أركض ضعف الإسلام وقوته بالنفاق الكفر. في يومنا هذا هل الإسلام ضعيف القوي؟ لا تكل ضعيف هكذا لكن انظر إلى الكفر هل علا وفاغ وتجبر أم لا إذا سمعت عن محجمة دم اريقت في أي زاوية في هذا العالم الكبير اعرف أنه دم مزل بلغ الهوان أن عباد البقر ينتزعون مساجد المسلمين ليحولوها إلى معادة والمسلمون ألف مليون مسلم أو يدينون بالإسلام أو يقولون لا إله إلا الله حتى لو كان بعضهم يقولوها كذبا لكن يحمل الاسم ألف مليون مسلم على وجه الأرض لا يستطيعوا أن يسترجعوا معبدا مسجداً حولها إلى معبد ألف مليون اليهود 15 مليون فقط في العالم كله معهم الزراعة والتجارة والتكنولوجيا معهم المال معهم السياسة والدعاء والإعلام مع أن المسلمين لو بطقوا عليهم كل واحد بطقة واحدة لا غرفه استددت ضعف الانتمام كل واحد يعتقد أنه أمة في ذاته وأن هذه الأمة الكبيرة لا ينتمي إليها وانت انظر إلى علاقتنا بالشارع تدخل البيت بيت أحدنا تجد نظيف جدا وانت جانب تجد بقه الشباك وقذف بورق. من يعتقد أن الشارع لن تمثل الله فهي رمار لهذه الورقة الشارع، هو يراها على الأرض عنده في البيت يستنكر ويؤدي منظره أن يراه لكن في الشرع بلا أدنى غضابه هذا بعض انتماع أي محجمة ده ملته اليهود قاتلونه بعقيد 5 مليون غلب حتى وإن كانوا مبتلين القرأ في القصة حياة جدا او اكثرها أو تقول في أول من الكتاب ليس الله هو الذي اختارنا إنما نحن الذين اختارنا الله يعني هم من الشعب الله المختار فقط يعني اللهم من اختار هؤلاء هم الذين اختاروه يقاتلون بهذه العقيدة بدأ يجعجها وهي امراه من ثم 14 سنة وضع يهود في العالم فبدأ استفادت ماذا يمكن أن نصنع اليهود ولدى في تحمل هم اليهود وتطوف على المعثرات تدعوا إلى الصهيونية وتدعوا إلى الوطن الواحد ويستمع 14 سنة ماذا يفعل نساءنا الآن ويضروا الوقت حتى وصل ثاني المرأة إلى كمة الهرم كانت رئيس الوزراء إسرائيل في الفقر التي أخذنا فيها الضربة المتينة كان فيها رئيس الوزراء أي رجل يعيش بانتماء يصل حتى لو وصل في الدنيا فقط فما ذلك إذا كان الانتماء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين ولدين الله تبارك وتعالى يكون هنا أكبر هذا الضعف والتهرؤ في حبى الانتماء سببه أنه ليس عندنا تصور لمعنى لا إله إلا الله هذا هو الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن لا نستطيع مع هذا العدد الغفير أن ننتزع زاوية لو أخذت منا في أي مكان في العالم التوحيد لا يتصور إلا بأقسام الثلاثه توحيد الألوهية توحيد الربوبيه توحيد الأسماء والصفات وهذا التقسيم أخذ من النصوص في بعض الناس وصل إلى سنة عندهم يقولون أن هذا التقسيم مبتدع ولم يكن على عهد السلف احنا بنقول برضو لما على عهد السلف هذه العلوم الموجودة لن نحو ولا الصرف مكتوب ولا مصطلح الحديث ولا ظل الفقر ولا البيان ولا البلاغ كانت هذه الأشياء مركوزة في فقر هؤلاء يتحدثون بمقتضاها لكن لم تدون هذه العلوم فلما دخل الأعاجم في دين الله عز وجل وضعوا فالانتماء شيئا فشيئا مع تطاول القرون ظهرت هذه التقسيمات حتى يحدث تصور للقارئ للمعتقد وهذه كلها اخذت بدلاله النصوص الله عز وجل كفر المشركين واثبت لهم توحيد كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون من المامور ان يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لمن لكل الكافرين لان هذا كفار غير موجه للمسلمين كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون من الذي قال لله المشركون طب لماذا كفرهم إذن ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله وليس سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم قل من يملك السمع قل من, من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فتقولون الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال الذي يقول الله الله هم المشركون ما نوع هذا التوحيد توحيد الربوبيه اي بمقتضى ان الله هو رب الأرباب وهو الخالق الرازق المحي المؤمن وهذه صفات الربوبيه اي انه يرعى العباد ويدبر رم مصالحهم فرب البيت تماما رب البيت يرعى العباد يرعى الراعي أولاده ويوفر لهم الراحة والأمان ويسدد ويقارب ويقارف هيضت تطرب بي فلم يقل واحد من المشركين قط أن الله عز وجل كان له شريك في خلق السماوات والأرض ولا أن الله كان له شريك في الخلق عموما ما قالها أحد من المشركين فإذا جاء جائن الآن وقد سئل بعض الكبار ونقل في الجوائل الجماعة الذين يطوقون حول الكباب والقبور هل هذا الطواف شر قال لا ليس الطواف بالقبور شركا يقول وايه ذلك إنك أنت لا سألت أي رجل بيطوب تقول له من المحيي المميت لك الله من الذي يرضي لك الله من الذي يرضي الله من الذي ينفع لك الله خلاصه فنقول له ما هو الفرق بين هذه الاسئله لهذا الانسان وما هو الفرق بين الاسئله التي وجهت الى المشركين وتلوناها الان لا فرق المشركون يقولون الله وهذا الذي يقف حول القبر يقول الله ان توحيد الربوبيه لا يدخل احدا في دين الاسلام توحيد الربوبيه هو توحيد المشركين انما التوحيد الذي يدخل العبد في دين الله هو توحيد الالوهيه ولذلك مع اعتراف المشركين بان الله عز وجل هو الخالق المحي المحيي المميت الضار النافع أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قلوا لا إله إلا الله أدوا وقال بعضهم لبعض أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء العجاب سبحان الله المتفرد بالخل المتفرد بالرزق ينبغي أن يكون هو المتفرد بالعبادة ولذلك الله عز وجل يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبيه فمثل الآيات التي تلوناها الآن كل من يرزقكم من السماء والأرض كل هذا توحيد ربوبي أثر الربوبي كل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فأنه يرتكون فذلكم الله ربكم الحق هي بتقليد الالوهيه لكنه استدل على انه ينبغي ان يعبد دون ما سواه من هو الذي يخلق وغيره لا يخلق كذلك حقت كلمه ربك عن الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده لم ينتظر جوابهم لانهم يقرون على احد لم ينتظر جوابا منهم قل من يبدا الخلق ثم يعيده احنا اتمنى الجواب بتكلمه الكلام قل الله اذا هم لم يفعلوا شيئا قل الله يبدا الخلق ثم يعيد. فان لا قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون فيقيم الدليل على توحيد الالوهيه باثار الربوبيه افمن يخلق كمن لا يخلق يا صاحب العقل الوال مستنير العقل المتزن حتى وان لم تزن بدين اجب عن هذه الاسئله اي واحد صاحب عقل متوازن ليس عنده خبز يجيب الاجابه السديده ايه من ياكله ومن لا يخلق اجل ارباب متفرقون خير ان الله الواحد القهار اجل الاسئله واضحه جدا والجواب عنها واضح والله تبارك وتعالى يقيم طيب طريقه القران لماذا كانت هكذا لماذا يقاسدل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه لأن توحيد الربوبيه مركوز في الفطر لا يناجع فيه أحد وعند الاختلاف الرجوع إلى القول الثابت المتفق عليه يزيل الخلاف فإذا كانوا جميعا يقرون أن الله عز وجل هو الرب الخالق لا غير، واتفق على هذه الحقيقة لما يمكن أن نجعلها مرجعا وانت تعرف ان توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه مركز في الفطر من قول الله عز وجل واذا بشله الموت كالفلم دعوا الله مخلصين له الدين فهذا كافر هل هو فعلا لما وقع هذه الورقه كان مخلصا نعم كان في غايه الاخلاق ومن إن اجتتنا هذه لا نكوننا من, من الشاكرين كان مخلصا فلاول ما سجد لماذا لم يتجه الى الهته التي يعبده كان الرسول عليه الصلاه والسلام قابل حفي والد عمران ابن حفيد. قال يا حفي تم تعبد الان إلها؟ لك كم اله تعبده؟ قال سبعه سته في الارض وواحد في السماء قال فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء طبعين الالهه السبتة يا سيد قال عن ال فرعون واجهدوا بها واستيقلتها أنفسهم أي مسرس يقع في وارفة لا يلتجه إلى آلهته على طول الى السماء هذا توحيد الربوبيه مركوز لان الله عز وجل قال واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الستم ربكم قالوا بلى شهدنا هذا في عالم الثر لما خلق ادم فمسح ظهره فخرج من ظهره كل نقمه كائله الى يوم القيامه على صورة الزر الرم وقال لهم وهم في عالم الأرواح ألست بربكم قالوا جميعا بلى شهدنا أنك ربنا فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نحن لا علم عندنا ولا ندري هذه الحقيقة إنما استخرجتكم وأشهدتكم على أنفسكم حتى لا تجحدوا ويكون لكم حجة. فهذا شيء مركود فالله عز وجل يستخدم هذا, هذا المركود في الفطر في إقامة الدليل على ما أنكره المشركون. أثر هذه الكلمة أثر عظيم جدا. على الجماهير لو اعتقدوها واعتقدوا ان الله عز وجل هو المتفرد بالحكم كما انه متفرد بالامر الا لهم خلق والامر الخلق اشاره الى توحيد الربوبيه الامر اشاره الى توحيد الالوهيه تفضل الا لهم خلق والامر لو اعتقد المسلمون هذه الكلمه تؤثر في هذا الانتماء اوضاعهم تتغير وأضرب لذلك كمثالين من عالم الواقع سنة 1930 أرادت الولايات المتحدة أن تسن قانونا لتحريم الخمر لما رأت المجتمع ينهدم أرادت أن تسن القانون فمهدت في دعاية كلفتهم 65 مليون دولار وتضع ستعة آلاف مليون ورقة فيها مضر الخمر وابتعانت بكل خبير في مجاله اطباء والعلماء وبنت مباني إدارات ونحو ذلك لمتابعة هذا القانون كلفتهم عشر مليون دولار وبدأت في آخر سنة 1930 وضع القانون قانون تحريم الخمر سنة الف وتسعمية تلاتة وثلاثين في اولها بدأوا يعملوا احصائي فوجدوا انه قتل مائة شخص وسجن نصف مليون وغرم الجماهير مليار دولار مليار دولار غرم الجماهير اربعة مليون دولار وكانت التلفيات العامه مليار دولار وزاد الناس في شرب الخمر فاضطرت في اخر سنه 1933 الى الغاء قانون تحريم الخمر لولا جياشه الجيوش وهذه الخسائر وهذا الذي انفقوه لكن انظر الى القران كيف غير الذين كانوا يشربون الخمر كالماء كلمة واحدة كانت أقوى من الجيش والشرطة فاجتنبوه وخلاص وانتهت المشاكل اجتنبوه كلمة واحدة كلفت هؤلاء الأمريكان هذه الأرقام التي ذكرتوها روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أنت قال كنت أسقي أبا طلحة وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وثم جماعه الخمرة فجاءنا ناجائن فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنا أرق الجرار اسكب الخمر على الأرض فوالله ما سألوا ولا قالوا نستق قم يا أنا ارق الجرار آه هؤلاء عشر ثلاث آي كونوا دولة صحيح عشر ثلاث كونوا دولة تدين لهم الممالك إذا وقفوا عند أمر الله ورسوله عبيد عباد قم يا أنس ارق الجرار بكلمة واحدة اجتنبوا لذلك لو اعتقد المعتقد أن هذا الأمر من الله يؤثر كثيرا في فرق كبير جدا ما بين أن يكون من الله وأن يكون من غير الله هناك فرض على القلب على المراقبة على الامتثال قم يا انس ألق الجرار يجي رجل يقول يا رسول الله إن عندي خمرا لايتام طبعا يشربون الخمر كالماء بيخزن خمر عنده في البيت يعني رأس ما الموجود، ما ذهب واحد وقال يا رسول الله إنك نهيت عن إضاعة المال أفل يعني نستثمر هذا الموجود وخلاص ونكف عن الشراء حتى لا نضيع المال ما قالها واحد منهم أبدا إنما الذي جاء إليه جاء ليسال سؤالا آخر يا رسول الله عندي خمر لايتام يستثمر اموال اليتامى ولما نزل قول الله عز وجل قبل ذلك ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيرطون سعيرا عن الصحابه الصين اموال اليتامى عن اموالهم وخافوا على انفسهم فاذن لهم اذا تحروا الصدق والعدل انه لا باس ان يتاجروا فكان من هؤلاء هذا الرجل الصحابي الفاض عندي خمر لايتام استثمرها واشتريتها قبل التحرير يعني من حق انا اشتريتها وهي حلال لم يقل له أفأبيعها إنما قال أفأخللها يعني هل اتركها حتى تستحيل خلا والخل حلال فقال عليه الصلاة والسلام الحكم الواضح الذي يقطع باب الحيله قال له ارقها وان كان مال ايتام أرقها يوم يمتثل الصحابي ولا ينفعني ولا يقول يا جماعه نشترطها قبل التحرير هذا اموال ايتام أرقها, ارقها هذا الامتثال كله بكلمه واحده فاجتنبوه المثال الاخر الزكاه والضرائب فرض الضرائب حرام في دين الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس ولو كان لابد من فرض الضريبة فالامام الشاطبي رحمه الله افضل هذا الأصل قال انما تفرض الضريبه وتلغى تفرض الضرورة لو جبينا الزكاه وصرفناها في المصارف الثمانيه الشرعيه ثم احتجنا ان نسدد مصرفا ولم نجد مالا حينئذ يسوغ للحاكم المسلم ان يفرض جزءا على الرعيه من المال ليسد الحاجه ثم يلغي القانون لكن ان يفرض قانونا دائما ويضيع الزكاه هذا هو الحرام بعينه اغلب الناس يتهربون من الضرائب وكم من حالات ضبطت متلبسه واعلن في الجوايد ضبط واحد هربان من ثلاث ملايين من أربع ملايين من عشر ملايين وهم يعلمون ان مليارات تضيع عليهم بسبب هروب الجماهير من الضرائب لأنه تقدر بطريقة جزافية يأتي معمور الضرائب لانه هو لنسبة الموضوع يفرض اكثر ما يستطيع ونعد أن نحب بعض هو يشد وانا اشد لحد ما نصل ولذلك تجد التباين العجيب بينما فرض أول مرة وبينما دفع يجي واحد عليه ضرائب مئة يدفع خمسمائة جنيه زي الكلام أنا أفهم إن الكلام لو فيه تقدير عاقل من الفرق قليل لكن تنظر إلى المفروض أول مرة وإلى المدفوع الفعلي تجد تباين مما يدل على إن الذي يفرض أول مرة يجاد ويجنب فهم يهربون وبعضهم يحتسب الأجر عند الله بالهروب يعني وصلت المسألة إلى اعتقاد ان هذا ذل انك انت تهرب من هذا الفرض طيب تعال للذكاء لا يستطيع رجل ان يهرب ولا ان يغالق في تقويم راس مال ابدا وخذ مثال زكاه الفطر تأتي فتقول ان زكاه الفطر الواحد عليه له يعني الزكاه بتاع سنين. جنيه تجد الناس هم بيدفعوا يقول لك خليهم سبع احتياط منذ متى أعمال يدفع المال كده بقول سبع احتياط ما يقولها إلا إذا كان المطالب هو الله لا يستطيع أن يهرب في إيمان داخلي راسخ يخوفه لذلك إذا قلت له انظر كم عندك من المال وقوم المال وهفل الحساب أنت ما حاسبتك وما راجعت خلفه، ولا أرسلت لجنة تحصر الاموال ومع ذلك يأتيك بها صادقاً وإذا شكت شيء يقولك نزود احتاج ربنا ببارك ويمشي بهذا الاعتقاد إيما لو, لو قلنا الزكاة أيها الناس سيكون عندنا مليارات مكدسه لا يهرب واحد أبداً من دفع الزكاة ولو سلمنا بهروب واحدة او اثنين او عشرة لا يشكلوا نسبة ثلاثة بالمئة او بالمئة من الجماهير لو قدرنا من في فسقة يهربون من الزكاة لا يمكن تزيد نسبتهم عن خمسة بالمئة فقط اما الجماهير كلها تسارع ولا ياتيني ناس فرطوا في اخراج الزكاة سنين عدد طيب ملك مالك انا يقول مالي مليون كم طيب هل تستطيع كل سنة تقول لنا رأيك مالك كان كم, كم يقول لا طب العام الماضي تتذكر رأيك مالك نعم وهذا العام نعم يبقى خلاص نعتبر ما بين العام والعام هو الفارق ما بين العام الماضي وهذا العام وشوف انت قصرت في الزكاة كم سنة عشر سنوات نعتبر بين كل عام وعام ان نسلة الارباح هي التي بين العام الماضي وهذا العام مع ان هذا التقدير في اجحال فيه اجحاف به لكن يرضى لان من عشر سنوات كان هامش الربح اقل مثلا او كان وعث ماله اقل لكن احنا حسبنا بالغالي ومع ذلك يرضى اكثر من عشرين حالة اذكرهم الان يقول لك لا خلاص ناخذ الاحتياط احنا قصرنا ربنا رسل لنا فقط وتصور بهذا التصرف هذا الرقيب لماذا لا تستغله هذا الرقيب النفس اللوامع المخلوق داخل الإنسان لماذا لا تستغله؟ إبقى إحنا لو فرضنا الذكاء لن نحتاج إلى الضرائب ابدا وسيكون عندنا مال مكدس كثير لأن الله عز وجل يبارك في الحلال وقال الله عز وجل لا يعجبك كَثْرَةُ الْخَبِيدِ لأنه لا يبارك فيه الانتماء للإسلام يفعل هكذا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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأسماء والصفات الإيمان بها وتصورها يؤثر في العبد غاية التأثير العبد العاقل هو الذي يوظف كل شيء في هذا الكون لزياده إيمانه العبد العاقل الذي علم لماذا خلق. كم من آثار هذا الكون يمر العباد عنها وهم عنها غافلون كسوف والخسوف كم من العباد لم يتنبه هذه الظاهرة التي كانت من يومين فقط ولم يوظفها لزيادة إيمانك انت عبد مخلوق لله كل شيء يذكرك بالله وتوظفه كان بعض إخواننا يمشي ذات مرة في شهر طوب. البرد يجمد الدم في العروق والرياح شديدة والأمطار غزيرة وصاحبنا يمشي في الشارع وحده في الساعة الثانية عشر ليلة وهو يهرول ويقرب الخطى حتى يصل إلى التراش أين المدفاة؟ وابتدينا. وبينما هو يقطع الطريق سمع شخير شخير غطيط ونائم في هذا البر اين هذا الرجل لا نظر الامر فذهب الى موضع الشخير واذا رجل متسول نائم على الرصيف وقد تغطى بملاءه مقطعه وبشكل عجيب هذه صورة في غاية العجب معنى يغط يعني ايه يعني مستغر هذه الشخير الشخير لا يكون الا باستغرار غالبا ماذا صاحبنا وهو مستعجب وصعبان عليه الرجل النار اول ما دخل سرع شغال دفايه وتكتب هذا البطنية كمان بطنية كمان وجلس عشر دقائق يطلب الدب وهو صعبان عليه الرجل النائم لا يا طاحب انت اللي صعبان عليه هو ما يصعبش عليه لان هو بيغض هو في عالم اخر انت اللي صعبان عليه لماذا لانه لم يستثمر هذا الموقف في زيادة ايمانه بربطه بأي صفة الله أول ما المسلم العاقل العدل المنتبه يرى هذا المنظر يقفز لذهنه اسم الرحمن الرحمن الذي شملت رحمته الخلق فرحم هذا الفقير وأنام جفونه ولم يشعر بهذا البرد رغم أنه نايف العراء على الرصيف. ومستوى وتوى قد تدثر بملائس مقطعه هذا هو اثر اسم الرحمن في الكون هذا أثره أنه رحم الكل والبرد نزل على أدل الغطاء ما كان قويا فتجاوز الغطاء إلى الرجل فلم ينم لا والغطاء ليس هو الذي يدفعه انت الذي تدفئ الغطاء حرارتك ذاتيه الحراره تنبع منك لكن ما فائده الغطاء انه يحفظ هذه الحراره ان تتسرب الى الخارج فقط انما انت في حقيقه الامر الذي ذهب الدفع للغطاء ليس الغطاء هو الذي يجلب الدفء كمجرد ان الرجل نام واراد الله عز وجل ان يرحمه فرفع عنه لهذا الاسم يلازمك فإذا وقعت في ورطة إذا وقعت في ضيق قفزت إليك هذه الصورة تقول كما أنه رحم الذي نام بلا غطاء سيرحمني فهذا يعطيك الأمل في الله أنه سيفرج هذه الضائقه كلما تذكرت ووظفت ما تراه بالكول وربطته برباط وثير باسماء الله عز وجل المنتقم عندما ترى مصرع ظالمك ولو بعد حين ثم تستحضر هذا الاسم وتعلم انك اذا سلكت مثلك ظالمك كانت نهايتك مثله في هذا يخيفك وتستثمر مثل هذه المظاهر الرجل مثلا اللي كان يقول للمسجون لما يقول يا رب يقول لو نزل أسجنه جنبه هذا الرجل في يوم العيد ذاهب إلى بلدته يوم يدخل بالسيارة بتاعته في سيارة محملة بالحديد يدخل الحديد في رقبته ولا يستطيع أن يتخلص ويقور خوار الثور اربع ساعات ثم يذهب إلى حيث القى فثم تنظر تستفيد وتربط القضية دي بالحل ما أحلم الله عن عباده هذا العبد العمل يجاهر الله بالمعروف ومفترك كل ما تأمره بالمعروف يزداد وإيه الله عز وجل قادر على انه يهلكه هذا العبد ليس له وزن على الإطلاق أحد الطيارين بيقول صعدت بطائرتي ضياف فجعلت ارقب المنظر الارض حتى وصلت الى مرحله كنت ارى اعلى عماره كعلبه الكبريت وتوارى عني مشهد الخلق لكن قبل ان يتوارى عني مشهد الناس رايت الناس كالنمل فقلت سبحان الله انا لم ارتفع شيئا بعيدا بيني وبين السماء الدنيا مواحد وهذا النمل الذي يمشي على الأرض يعطي الله فيه كل هذا الكبر والخبث والمحاده لله ورسوله نمل يمشي على الأرض لا وزن له ولا قيمة وأنا لم ارتفع ما وصلت إلى عشرين ألف قدم ولا عشر ألف قدم ورأيتهم كالنمل فكيف يراهم ربهم لا قيمة لهم كل الكفر والفسوق والعصيان في هذا النمس ومع ذلك يرحمه ويحلم عليه والعجيب أن العبد الذي ملأ الدنيا طغيانا وحاد الله وسبه وشتمه إذا قال يا رب انا تب قال وأنا غفار فلماذا تهرب من هذا الرب هذا لا يهرب منه هذا لا يهرب منه إن الله عز وجل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 قالت أتينا طائعين لماذا ترجع إلى الله قطراً وترجع إلى الله كرها لو علمت حقيقة أسمائه وصفاته ما فررت منه ولا عصيته طرفه عين حليم حلم عن فرعون فرعون الذي لم تشهد البشرية قط حتى زمان الناس هذا نال ما ناله فرعون ولم تشهد البشرية حتى الآن متمولا نال ما ناله قارون أغنياء العالم جميعا لو جمعوا ملياراتهم وحسبناها كذا ستكون هذه المليارات هي الفتكه التي كانت عند قارون أغنياء العالم جميعا صبيان في مدرسه قارون فماذا كانت نتيجته فخشفنا به وبداره الارض حكام الدنيا جميعا لو تجمعوا ما اخذوا جزءا من العز الذي ناله فرعون ما عبد حاكم قط ابدا ولقل انا اله واعبدوني الا فرعون ومعانه بجباروت ربنا سبحانه على لا يأخذوا أفضل عديد المقفل إنما ربّى له موسى ويكبر موسى شيئا فشيئا وفرعون عادي اسمه يا جماعة فرعون كفاية كده اسمه فرعون عادي في الأرض عالي وانه العالم في الأرض وربنا سبحانه على بيربيه له موسى يكبر موسى عليه السلام يروح يأتي بالرسالة يوم يقول له فقول له قولا لينا يعني حلم واسع ولو شاء لأخذه لكن الله عز وجل يريد أن يرى العباد أفض أسمائه الحسنى وصفاته العلم لو ان الله كان يعجل كعجله احدنا ما علمنا انه الحليم ما علمنا أنه الحليم إلا أن العاصي يعطيه الزمان الطويل ولا يأخذه فلماذا لا نوظف هذا الذي نراه في زيادة إيماننا بتذكر الاسماء الحسنى من أعظم أبواب زيادة الإيمان ربط الاسماء الحسنى بمظاهر الكون أيها الاخوه الكرام كلمة التوحيد هي لباب هذا الدين كله كلما تدبرت كلما زاد ايمانا لما لك هذا التصور وانا ما ذكرت الا بعض من بعض من بعض وانا على يقين ان شاء الله ان كثيرا من الجالسين يزداد ايمانه بهذا الرد فآه لو تدبرنا كل شيء لو جاءك جائل فراودك وخيرك بين دينك ودنيات لا يمكن تفكر لا تفكر لكننا نفاضل دائما والدين مهضوم الجانب بسبب ضعف التطور لهذه الكلمة التي ما نزلت الأحكام الشرعية ولا أرسل الرسل جميعا إلى الأرض إلا لأجلها هذا هو الفرق بين الجيل الفريد الذي ممكن له في هذا الزمان القصير وبين كل الأجيال المتعاقبه لا إله إلا الله منهج حياة ليس هي في المسجد فقط فإن خرجت من عتبه المسجد حكماك قانون لا هي الحاكمة في المسجد وفي خارجه واي رجل عاقل يستخدم دافع الإيمان في تربية الرعية وفي تقييدهم إذا أمرهم بتقوى الله عز وجل وخوفهم من الله يترك لكن يخواقه من الشرطة والله أنا ليس معي شرطي في بيتي أفعل ما أريد وليس معي شرطي في عملي وأستطيع أن أغافل الشرطي مهما كان يقظا وأفعل ما أريد لكن لو أقمت نفسه اللوامة التي بين جنبيه خفيرا عليه لا يستطيع أن يفر منها لو حركت نفسه اللوامة لا يستطيع أن يفر منها هي لا تتركه في أي مكان فلما لا نستثمر هذه النفس اللوامة في تربية الناس وفي اقامتهم على الجادة نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردًا جميلًا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصراطنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بدار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة هاتف رقم 5868605 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com